16-الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 17-والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 18-أولئك على هدى منكم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 فزادهم الله مرضًا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إن